وسما صفاح على المجهود حبورا وترى فعلى الناس يمينا امور وتمى تلك كانوا وارثهك يا سعدا لن دع تجس وسما صفاح على يا سادة لنا نجاح سوء أيامنا نحو الأمان سيرها تجتاز في اللقق النبيل عبورا ويشود عزمتنا إخا صادق حب. 118. ترجم للأنام صطورا تحفيظنا الأولى تكامل فخرها 110. إقد تهند ملؤن وحريرا أفراحنا والأميات تجالسا وتألقت تهدي ندا وزهورا وصمى الصباح على المجرب حبورا وترابع ليها سيهمي نورا وثماينا تلك نوارس طاجة يا سعدنا 117. عشنا سنينا والكتاب رفيقنا والله ألهمنا الكتاب يسيرا 118. من آيه حزنا فضائل هاديه والتاج بات 117. بها قدواتنا 118. بالعلم شاد منبرا وقصورا 119. يهدون للخلق الفضيل فؤادنا للحق كانوا أسوة وبدورا وسما يا سعدنا لذنى نجاح سرورا ففراغكم كأسا شربنا مره ومعلس صار الهنى مبتورا لم ننس ودا ان تناء ذكراكم شغل القلوب حضورا يا رب ألهمنا سعادة والمنى واننح أماني لنا رضا وغفورا وجماء خالا إن تقرق شمنا